بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة <تصفيق> الذي جمع مالا وعددا <تصفيق> يحسب أن ماله أخلده <تصفيق> كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة